يقول ا ن القيم ليس العجب من عبد يتقرب إ ل ى سيده ويحسن إ ل ي ه هذا هو ا ل أ ص ل لكن العجب كل العجب من سيد الملك ك يحسن ف أنه ي إ ل ى عبده من ع ب ي د ويتودد إ ل ي ه ب أ ن و ا ع من العطايا ويتحبب اليه ب أ ن و ا ع من الهدايا والعبد ربما يكون معرضا عنه و و معرضون عنه فإذا أحب الملك أحد عباده فهذا والله هو الفوز لله المثل الأعلى إلى العبيد الملك المبين سبحانه عبيده عنه عباده فهذا ربنا فإذا أحب أحد يحسن طيب كيف أ ع ر ف أ ن الله أ ح ب ن ي أ م لا س ه ل ة إ ذ ا كنت تفعل الطاعات وتترك المحرمات ربي يحبك طبعا ربي يحبك لماذا لا يحبك سيحبك طبعا و أ ي ض ا توجد ع ل ا م ة على م ح ب ة الله لك وهي أ ن يحبك الناس ف إ ن قال قائل هل يحبني كل الناس الجواب لا م ح ب ة كل الناس ما نالها أ ح د ولا حتى رسل ا ل أ ن ب ي ا ء أ ه ل الخير إ ذ ا أ ح ب و ك فهذا دليل على أ ن الله يحبك أ م ا محبه أ ه ل ا ل م ع ص ي ة فلا وزن لها ولكن أ ه ل الصلاح أ ه ل المساجد إ ذ ا أ ح ب و ك فهذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الله يحبك و أ ن جميع أ ه ل السماء من ا ل م ل ا ئ ك ة وحمله العرش ا يحبونك أ ي ض ا ل أ ن الله إ ذ ا أ ح ب أ ح د ا أ م ر سيد ا ل م ل ا ئ ك ة جبريل عليه السلام أ ن يحبه و أ م ر ت ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ن تحبه ثم يوضع له القبول في ا ل أ ر ض يعني يحبك ا ل الناس نسأل واحد منهم لماذا تحبون فلان يقول والله ن نعم منهم تحبون ن ا واحد ما س يحبك ر ي لكن أ و ل ما ر أ ي ن ا أ ح ب ب ن ا ه تريد المزيد المزيد بل حتى ا ل ج م ا د ا ستحبك نعم قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ح د جبل يحبنا ونحبه